وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَجَنَّٰت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 فقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سفيد والله غفور رحيم.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 117. وعلم السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 118. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون